نسمة العصر وهبوباه يحمل الورد وشداتاه وردتني عرف شدها من شد الورد الجنوبي من شد الورد الجنوبي وشفق الليل دوباه في عبته والسماء بعد ساعة الغروب بعد ساعة الغروب يا لا لا يا لا لا لا لي طلت الحلو العجبا طلته بجمل بها تهيل قلب در يتذاها وعلنا البدر الهروب وعلنا البدر الهروب يسبق الغيم ويجوب اللهم لا شمعته ليله سرا كل ما طلعت نوبي كل ما طلعت نوبي يا لا لا لا لا لا, لا, لا سيدة جيل العرباه من محيطه لا فورته راه Nadimesea, nădrebena, și șobiet. Nădrebena, șobiet. Săcru, miel și ușă, și ba, și lașel vârde, și fata, și năpal, iată,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 شد الورده الهواء والقلب صبه مشتي سكر نفته سكره محمي حماها وساسثبت ام هيوبي ساسثبت يا لا لا لا لا, لا, لا al vă mulțumim pentru